قال الإمام المسلم رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن, عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك احنا طبعا ما يضرناش ان ابو هريره ولا ابو سعيد مش كده يعني سواء هذا او هذا ف لا يضر وهذا من شك الثقه انت طبعا كان ثقه قال فلما كان غزوه تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الناضح هو الجمل الذي يحمل عليه الماء دعينه كان ياخدوا معهم في الأسفار بعض الركائب يحملون عليها الزاد والماء الماء طبعا تقيلة يحتاجوا ميا كتير في السفر فكان ياخدوا الجمل دي يحملوها يسموها النواضح معناه ايه استعمال الماء في الشيء فيشمل الغسل او يعني تعميمه بالماء واكسر الماء ويشمل الرش يعني استعمال الماء فنواضحنا اللي عايز يبص تحت يشوف قال لنا واضح إيهية يشوفها يقول لهم فأكلنا وادهلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعله قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك طبعا سيدنا عمر مستشار ومستشار حقيقي على الوجه الأكمل ومعنى أنه مستشار على الوجه الأكمل معنى إيه, إيه أوصافه يعني نعم أمانة أمانة الأمانة الأمانة لأنه يشير بالصالح مش يشير بصالح نفسه هو ليه مصلحة ولا حاجة يستعبط لا يقول الأصلح للايه؟ للمستشير وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح للأمة يتحمل هو ولكن بينصح للأمة كلها الامانة نمرة اتنين الحكمة. العلم نمرة ثلاثة الحكمة خيب نمرة اربعة الحكمة يعني يتدبر الامور صح ليه عقل وليه تدبير وليه تفكير مش, مش علانياته وخيبان اي حد يضحك عليه ولا هو يلا بيستعجل ويدب اي كلام في اي حتة بكرة هنعمل وبعده هنسوي ولا او خلاص من غير تفكير ولا تدبير ولا لأ ومكانش اهبل بريالة برضو موش بسيط يعني مع طبعا طيبه وكرمه ورحمته كده انما لستو بالخب ولا يخدعوني الخب كانش يعرف يخدعو الخب اللئيم يعني ايه كمان متابع علمي بالوقع متابعة وعلمة بالواقع ايه كمان؟ الرفق الرفق الرفق في ايه؟ في النصر اولا كان محب مش بينصح عايز يرجف وخلاص كل ما تعمل حاجة يقولك كده غلط عشان كذا ما هو ده الإرجاف. ما هو الارجاف ايه؟ اه تعمل حاجة؟ لا بس يعني يعني انت مش هتعرف تعمل الحكاية دي علشان يعني ويقعد بقى يثبت في الناس وبتعم ويبقاش غرضه والنصيحة فعلا انما وبعدين ما كانش يسكت ما كانش يعني ينصح النبي ما طلبش منه النص ولكن شاف حاجة صح ينصح وليه رأي ومش يقول زي ما ايه يشوف النبي عاوز ايه ويقوله له زمان مع احد المشايخ فيجي يقول مثلا في موضوع منتكلم فيه في ايه رأيك في الموضوع ده يا فلان فلان مش عارف الموضوع يقول اه طبعا اللي اخترت وفضلت الشيخ احسن حاجة هو مش عارف الموضوع اصلا عارف احسن حاجة ولا اوحش حاجة من اين مينفعش يبقى هو بيقول اولا ليه كتير من الاخوه قعدوا اشاورهم وقعدوا يقولوا لي يفكر كده لساعه وبعدين يقول لي انا رايي انك تستخير انا بستخير من استخير ولا لا وانا بستخير من غير حاجه دول هم متجننين مني من الحجات الاستخاره دي عايزين نعمل كده من غير استخاره بسالك رايك انت رايك ايه بيبقى انت ما اللي انا في دماغي ايه وايه وت... وتقول آه... الراي كذا احسن ايه? ازعل. يقول لحاجة اللي تبسطني. ما بسألك ليه ما? فليه رأيه وبعد ايه? مش غرضه برضو الارجاف. يعني مش غرضه يعترضه خلاص. في ناس كده تحب الاعتراض عشان تسبت وجاهته. وفيه ناس تحب الاعتراض علشان متغاز من اللي من رئيسه او بتاع. فكل ما يعترض كل ما يعني ينتقم لنفسه. قولي يا دكتور. يعني مثلا ايه عملت سناني عنده دكتور تاني فييجي الدكتور ياسر اسأله مثلا ايه رأيك في انه كل ما اقول يمين يقول شمال وهو في باله ايه زيته. يبدي ما ينفعش ازاي تروح عند حد تاني ويقول يوه فده طبعا ما يصلحش ما يصلحش دي خيانة خيانة والخيانة هنا للامة الخيانة هنا للأمة ودي خيانة ودي خيانة اللي ما ينصح شيء واللي عاوز يرجف خيانة برضو لأنك هتوجه الناس لماعنى مش مظبوط واللي ينصح بما يحقق له مصلحة خيانة برضو يعني نقول مثلا نعين فلان ولا علان فلان ده هيدي لك رشو أو لما يتعين هيقضي لك مصلحة تقول لا طبعا فلان اللي هو يعمل لك المصلحة وممكن التاني أصلح منه يبقى خيانة على طول وهنا الخيانة طبعا أخطر ما نيجي نستشير في موضوع مثلا زي كده بندرس دي مصلحة شخصية لحد ولا دي مصلحة الأمة الإسلامية كلها يعني مصلحة الأمة الإسلامية أن أنتوا تدرسوا وأن أنتوا تنصالحوا عشان تقودوا الأمة بعد كده فيبقى الخيانة لنا خيانة للامة الاسلامية كلها الى يوم القيامة الله اعلم هتعملوا ايه اليوم القيامة تفسدوا مقدار الفسادة يبقى دي ايه طبعا عايزين تحلل الفساد بقدر امكانه <مصدق> لا؟, لا طبعا الاصلاح بس تبقى يعني بدلعكو شوي مقدار الاصلاح يعني هو ده اصلا منهجنا الإصلاح ما استطعنا الناس إلى الهداية وإلى العلم وإلى المعرفة وإلى العمل سيدنا عمر رضي الله عنه فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر الظهر اللي هي الركائب يعني اللي تركب يركب على ظهره وطبعا ورد حديث من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له في حد ما لوجه ظهر ما ظهر يعني ما لوجه يعني حاجة يركبها يعني ومن كان عنده فضل زاد فليعود على من لا زاد له فهنا ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم يعني ما يزيد عن حاجتهم الفضل هو ما يزيد عن الحاجة ماشي قال زهير نبي سلمة ها ومن يكذا فضل ها ومن يكذا فضل, يكذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويضممه ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويضممه ويضمم ولكن لا يضر في الشعر كسر الفعل مع أنه لا يكسر يعني الفعل لا يأخذ شيء خفض إنما لضرورة الشعر هذا مما لا يكره في الشعر كسر الفعل في الشعر ليس مما يكره في الشعر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم جمع زاد ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك يعني يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا طبعا ممكن واحد عنده فضل زاد والتاني ما عنده شزاد ومعندوش حاجة يقول هيعمل ايه هي... هيذبح الظهر فيقل الظهر اللي معهمش هيذبحه انما اللي معه زيادة يدي اللي خلاص مش هيدبح طيب واحنا محتاجين الظهور دي محتاجين الركائب في الكتال ولا مش محتاجينها محتاجينها فاللي عنده فضل زاد وما بيدعو لهم صلى الله عليه وسلم أحسن ما يخلصوا على الركائب قال فدعا بمطع إيه النطع جلدي يعني حاجة جلدي كده ويحط فيه ال قال فدعى بنطع فبسطه هي تبعا فيها نطع برضو كلمة نطع لغة صحيحة فدعى بنطع فبسطه وفيه لغة تانية ثم دعى بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر بكف تمر قال ويجيء الاخر بكسرات يعني اللي عنده اي حاجه حتى لو حته لقمه صغيره كده حتى اجتمع على النطعي من على النطعي من ذلك شيء يسير كل اللي جمع حاجه قليله قال فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة صلى الله عليه وسلم خير لهم في دينهم ودنياه والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم محمد العلاية والصديق أجمع شهدت وصنع شهد كان كان يكون ممكن مثلا في الججاعة وإنهزة وإنهزة طبعا جمع فضل الازواج ده من الدين والدعاء من الدين يعني دي امر ايه انما يعني التفاصيل لو انت عايزها زي التفاصيل بالظبط يعني مش لازم مش لازم نفسي نجيب نطع ونحط عليه جدتي توفيت يوم الجمعة فبرجاء الدعاء لها جزاكم الله خيرا أمه الله ورحمه وعفو عنها وعافيه أمه في الله ورحمه وعفو عنها وعافيه ورجاء تخصيص وقت غير قليل لمناقشة بعض الأمور السياسية الحالية مين اللي عاوز ايه بتحكل ايه ايو يعني مين اللي باعت مش واحد بس يعني طبعا الناس كلها عاوزها بس ممكن يقولوا في وقت تاني والحقيقة كنت يعني عايز اجي بدر النهاردة علشان نبقي وقت ولكن جيت أجي على هنا قبل العيشة قالوا لي معادي الدكتور صبري ده فقلت يعني مصلحة برضو ما في المجال يعني قبلة الشيخ ومحاولة ادخاله يعني في أمور مهمة للبلد وكده فالوقت يعني علش للهيئة بكرة. وانا كنا كلفنا حد يكتب ورقة عمل للمرحلة القادمة. بحيث ان احنا مطالب الهيئة بيها. الهيئة الشرعية. كتبته? فين هاني? ما جايش? مشي? مهدي فين? اهد ورا? بسمه حضر الدرس ولا هو حضر ولا حاجة مسكي الكمبيوتر عمال يلعب عليه صح؟ بيقول اه ايه التجرامة دي فين الورقة؟ ورقة العمل فين؟ هو يعني احنا دلوقتي فضلين للجواز والزفت بقى دلوقتي وجو... يقول لك راح يا سيدي عشان يظب ال وانا اللي غلطان انا ومراتي <تصفيق> احنا اللي عملنا كده في نفسنا صح ما كناش جوزناه يعني انتوا صح ما هو سابنا ومشي اهو بنقول بكره الاجتماع راح ها مستني في المكتب ما يعني خلص ورجع اه شايفين الايال اه دي اللي تجدوه طلس بسرعة ورجع ايوه طبعا ناس محترمة مش يقول لي سيبني كده سنتين سنتين واجع على طول ويجي بقى دخين ينكر شعالي وعايز يبانجر وينام بقى ويقول اصلي المسافة بعيدة وانا هاجم من حتة لحد هنا واصل معلش ويقول جب بقى الاعتذارات ما تخلصش بقى يعني ما هو الاعذار ما بتخلصش مكان عندنا السماعية كده كل ما يجي يغيب يموت حد من عيلته اخوه مات اختي ماتت ما يغيب بقى مدة طويلة وعايز فلوس كتير يقول ابوه مات وساعات ينسى يموته تاني فأصل فيه أداب تتعلق بصات الجمعة ويوم الجمعة بيان أداب الجمعة على ترتيب العادة كده وقفين على هنا